Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sembah isma al-A'la. Sembah isma ala Al-Ladhi khalqa fasuwa. al وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَذَا وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَذَا وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. وَيَسِّرْكَ لِلْيُسْرَى وَيَسِّرْكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى سَيَ ويتجنّبها الأشقاء. ويتجنّبها الأشقاء.الذي يصلن نار الكبيرة.الذي يصلن نار الكبيرة.ثم لا يموت فيها ولا يحيى. قد أفلح من تذكر، قد أفلح من تذكر، وذكر رسم ربه فصلى، وذكر رسم ربه فصلى، بل تفسرون الحياة الدنيا، بل تفسرون الحياة الدنيا. والآخرة خير, وأبقى والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفصح في الأولى. فصح في إبراهيم وموسى.